مع الأسف الشديد لون العواقف التي تلعب لأقول المسلمين ما استساغ مسلم على وجه الأرض ما وقع اليوم من إدخال الأمريكان مرحبين بهم ومعيدون في بلاد الإسلام لأعيات الكفر والضلال ما وقع هذا لو أن المسلمين يستعملون أقولهم الآن هل الإسلام مفرق بين أرض اسلاميه وأرض أخرى؟ كلا لأنه لا تحتاج هذه بدايات كالشمس في غارة النهاية صح؟ لماذا السعودية لم تستعم بالامريكان في حل مشكلة في الأبغان؟ لماذا؟ لأنها ليست أرض السعوديه لا بحث عن الاسلام الصالح ما اجبت لي انا اسالك صح ادخلي لا ادخلي نعم أنا أجبك. ما افرض على الانسان رأي ابدا لماذا لم تستعين لانها ليست ارض سعودية ثم اقول وهو اغرب لماذا لم تستعين السعوديه للامريكان لطرد اليهود من بلاد الاسلام والمسلمين والمسجد الاقصى ونحن خدرت اعصابنا من كثر ما نسمع الثالث الحرمين الشريفين في السعوديه وغيرها لماذا لم تستعين السعوديه لإخراج اليهود من فلسطين لان الأمريكان مهمه في فلسطين ما غيرهم صح ولا لا اللي عندك شوي ما <تكو> هذا الامريكان دخل بمصريه ودسائسه المتنوعه التي لا حصر لها دخل السعوديه يكفي ان نقول حول ولا قوه الا بالله ما نقدر نردها هل الجيش العرمن من الأصايين البحرية والجوية وغيره؟ أما أن نقول هذا جائز وهذا ضروري والضرورات رعى المحظورات ونصب ونستعمل كل وسائل الإعلام من اعلى أنواع المعروف لديكم ونستولي أصحاب الإعلام استثمار الحساب منهم اختيارا أو اختيارا هذا بينهم بربهم. إنه هذا أمر واجب ضروري. هذه الضرورة مثلا حصلت لما عزم العراق يحتل الكويت وخشي السعوديون أن يحتلوا كمان الأراضي السعودية ومدن أوراس هذه ليش الأراضي الإسلامية؟ لماذا هذه الحضارة لم تظهر إلا بهذه المناسبة؟ لمن الحركات كلها ليست الإسلامية؟ انا يكفينا إن نقول لو لم يكن هذا الحديث لن اسعى لمشليك اقول هذه التصرفات ليست اسلاميه لان الاسلام لا يفرق ونحن حينما نوفي محاضرات على الجماهير المسلمين نتفاخر بان الاسلام لا يعرف الاخليميه لا يعرف المذهبيه لا يعرف الجيش القبليه ولا غيره لو في اقصى الشمال اقصى الجنوب وجد ارض مسلمين على جميع المسلمين أن يندفعوا للدفاع عنها والآن كيف يسمح الإسلام للامريكان أن يرفعوا صريب في بلاد التوحيد كيف يسمح كيف تنزل النساء عاريات كاسيات عاريات في الشوارع وأخيراً شو؟ كيف؟ بسم الله وقال عيده هو عيد عيد الميلاد سبحان كل مستسعودية هذه قبل هذه قبل فمن الآن عيد عيد الميلاد هنا المهم بارك فيكم مقابلة خطيرة جدا لكن همانيك بعض الشر اهم بعض حينما يحتجل عدو ارضك وانت تؤمن ان هذا الاحتلال رغم انشيك فتحاول ما استطاعت من الوسائل انت تعطاها لاخراجه يومنا اما اذا كنت تعتقد ان هذا حانيك ان لا ادر ادره اهلا وسائلها مجلاك الله خير وهذا فيكم ان تعرفوا هذه الضلال الكبرى انهم يعبدون انهم مستعانوا للدول الاسلامية والدول إيش الطبيقة من هي الدول الصبيقة لاستعادوا بها أمريكا وبركانيا طيب بدون صبيقة للمسلمين وهذا سبب البلاء الذي نزل في الغلاطين يا جماعة تقول الله فاتوا لا تولدوا أقولكم هذا المسلم الدهر التاريخ الإسلامي لا يعرف أن تنادي العادة أبدا إن لم نستعين بمشرك بمشرك واحد مشكله لدول الدوله على الملايين البلايين من في سبيل احتلال الارض بالدماء والاموال الناهيه فقدمت مدينه مشاءيده يتنافسون